بسم الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م بيوم ا ل ق ي ا م ة ولا أ ق س م بالنفس ا ل ل و ا م ة أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أ ن نسوي بنانه بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه ي س أ ل أ ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المفر كلا لا وزر إ ل ى ربك يومئذ المستقر ي ن ب أ ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ر بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه ب ص ي ر ة ولو أ ل ق ى معاذيره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 كم تظن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمطى أ و ل ى لك ف أ و ل ى ثم أ و ل ى لك ف أ و ل ى أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك س د ا فلم يك ن ط ف ة من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى